فتياتي يومك فاكيت اركاض خلف سرابي عودي نحو الإسلام لا تستمعي لذيابي فالشرق دمار فيه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 تخدعه أو تستغفل فغدا إلّا ترجع غيك للرشد وتعقل ستنادى بنداءات يوم على الله ستقبل يا خائب يا كافر يا خاسر يا فاجر يا عل اذهب ولتطلب أجرا ممن كنت له تعمد ممن كنت له تعمل النور تدفق من فينا إذ أشرق وجه أمانينا والبحر أضاء بلؤلؤه أحروف البوح زهت فينا النور سَفَقَ <تصفيق> مِنْ فِيهِ نَاءٌ اذْتَشَرَّ قَوْجُهُ وَمَالِنَا أحروف البوح زهت فينا جدنا بحروف مثقلة بهموم تجري مآقينا ما جئنا بجراح متعبات ذكرى ومآس تشجينا ذكرى ومآس تشجينا تَن مِن امل فدروب العزم تحيينا بحر للخير يقدمنا لحروف الصدق يملينا سهرى البيات من امل فدروب العزم تحيينا بحر للخير يقدمنا بحروف الصدق يملينا بحر بالحب شواطئه قسمت فترنم حدينا بالشوق نجدف مركبه بالود نشدد أيدينا نسمو بالحرف ونمشده مكان العز معالينا